الكلام عن البدعة الإضافية وكل عمل يشتبه على الإنسان كيف يعمل فيه وسيذكر المصنف هنا أمثلة لما يشتبه على المكلف ثم يبين المخرج من ذلك وسيذكر أمثلة فقهية فقهية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 ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به فإنا إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور والمحظور هنا هو العمل بالبدعة فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة هذه المسألة أو هذه التقدم المصنف هو بيان لمقصده في هذا هذا الفصل وهو أن المكلف إما أن يقطع بأن هذه المسألة بدعة فيجب عليه أن يتركها عملا بالنهي الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وإما أن يجزم أن المسألة التي بين يديه هي من السنن فعليه أن يتبعها فعليه أن يتبعها اختداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإما أن يتردد في المسألة هل هي سنة أم بدعه فهذا سيذكره المصنف ويعتبره من الأمور التي تشتبه على المكلف فكيف يصنع في ذلك والمكلف إما أن يكون عالما وإما أن يكون مقلدا وسيشير المصنف هنا إلى هذين النوعين وكأنه في هذه التقدمه يشير إلى ما ورد في حديث النواسي بن سمعان قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات كأنه يقصد بهذا الباب ما يشبه ذلك وسيظهر هذا من, من الأمثلة التي سيذكرها نعم اقلا بارك الله وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه فالنهي الأخف إذا منصرف نحو النحو الميتة في الاشتباه كمن صرف إليها النهي الأشد في التحقق بارك الله يكبر هذا المثال الفقهي الأول فإن المكلف إذا وجد اختلطت عليه ميتة بمذكاه فالمذكاه حلال بيقين والميتة حرام بيقين لكن إذا اشتبه الأمر عليه فهو لا يدري أهي ميتة أم مذكاه فما الذي يرجح هنا كيف يخرج من الاشتباه مم. يترك وما هو ال ال الذي أوجب عليه الترك هنا مم. نعم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فهنا الأصل في القاعدة الفقهية أن الأصل هنا التحريم الأصل هنا التحريم فإذا اشتبهت عليه الميتة بالذكية فإنه منهي عن الأكل منها فإنه منهي عن الأكل منها هنا وكذلك اختلاط الرضيعة بالاجنبية النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كمنصرف إليها في التحقق ما هي صفة التحقق وما هي صفة الاشتباه؟ في هذه المسألة الرضيع إذا كان الإنسان بينه وبين امرأة رضاع فإنه لا يجوز له أن ينكحها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما هو معروف في القاعدة الفقهية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالتحقق ما هو هنا وما هو الاشتباه ما هو التحقق وما هو الاشتباه تفضل المسألة مبنية على أن الشروط مستوفاة في الرضا كما ورد في حديث عائشة خمس رضاعات خمس رضاعات مشبعات يحرمنا فالمسألة البقية مبنية على دوة الرضاع. اين التحقق هنا واين الاشتباه نعم. ايه نعم والاشتباه. ايه نعم. مم. قال هنا النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كمن صرف إليها الضمير يرجع إلى أي شيء إليها إلى الرضيعة في حالة في التحقق مم. ما هي حالة الاشتباه وما هي حالة التحقق هنا فضل مم. يعني تقصد التحقق إذا علم أنها رضيعة فإن التحقق هنا ما هو؟ التحريم التحريم إذا علم يعني ما عنده إلا واحدة ويعلم يعني ما في اختلاط ما في اشتباه يعلم أن فلانة بينه وبينها رضاع تحرم أو لا تحرم؟ هذه صورة التحقق تحقق أن فلانة بنت فلان بينه وبينها رضاع فهذا لا يعقد عليها لا يجوز له أن يعقد عليه كما أنه إذا كان عاقداً كانت زوجة له ثم تبين بعد ذلك أن بينهما رضاع بالشرط المذكور الذي في حديث عائش رضي الله عنها فإنه يجب عليه أن يفارقها هذه سورة التحقق سورة التحقق في امرأة معينة ثبت الرضاع بينها وبينه إما ابتداء فلا يعقد عليها وإما ثبت بعد العقد فينفسق العقد هذه صورة التحقق صورة الاشتباه أن تكون هناك, يكون هناك نعم. أن تكون هناك ثنتان رضيعة نعم؟ أن تكون هناك اثنتين. طيب رضيعة وأجنبية عنه الأجنبية يجوز له أن ينكحها والرضيعة يحرم عليه وقد اختلطت فلم يعلم أيهما الرضيعة وأيهما الأجنبية فهذه صورة المسألة هنا فيكون إذن منهيا عن اثنتين منهيا عن نكاح الاثنتين إيناء وكذلك سائر المشتبهات إنما ينصرف نهي الاقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة؟ بارك الله فيك. إذن الآن سيطبق على هذه القاعدة المتفق عليها في الفقه سيطبق على هذين المثالين في هذا الفصل إذا اشتبه على الإنسان هذه المسألة التي بين يديها هل هي سنة أم بدعة؟ ماذا يصنع؟ إينعم. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نُيَّا عنه في باب الاشتباه. نُهِيَ عنه عن البدعة في الجملة فمن أقدم عن, الف... فمن أقدم عن العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهي فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية ما هو المراد بقسمنا؟ ما القسم؟ ما هو الذي يلحق الآن بالبدع الإضافية؟ المشتبه مشتبه فيه. ما وجهه قياسه على البدع الإضافية؟ أولاً من باب التذكير ما هي البدع الإضافية؟ مم. ما كان الفعل يعني مشروعًا وزيد عليه ما ليس بمشروع ما كان الفعل من حيث أصله مشروع؟ مشروعًا. وزيد عليه ما ليس ثم لحق به وصف غير مشروع. ثم لاحق به وصف غير مشروع مثلا الاعتكاف أصله مشروع ولو اعتكف في بيته فإن هذا بدعة لأن الاعتكاف المشروع إنما هو في المسجد وكذلك في الصيام أصله مشروع ولو أنه نذر أن يصوم ولا يستظل أو أن يصوم فلا يتكلم كان فعله بدعه لأنه لحقه وصف غير مشروع. مسألة الاشتباه كيف تلحق بالبدع الإضافية؟ هذه المسألة ذكرها المصنفنا كيف تلحق بالبدع الإضافية؟ إذا وقع الاشتباه للمكلف بأن هذا العمل هل هو بدعة أو سنة يجب عليه التوقف وطلب العلم. كان مجتهداً يطلب العلم عن طريق الاجتهاد الصحيح حتى تتضح له المسألة إن كان مقلداً أيضاً يطلب العلم من وجهه فإذا قلنا يجب عليه التوقف هنا كما سيختار المصنف هنا يجب عليه التوقف قال هذا الاشتباه يلحق بالبدع الإضافية ما وجهه الحقي بالبدع الإضافية هم؟ أحسنت من حيث كونه سنة بالنسبة له، الاحتمال كونه سنة هذا يدل على المشروعية، والاحتمال كونه بدعه عنده يدل على المنع، فكأن فكأن الأمر هنا اختلط عنده المشروع بالممنوع، فهنا هذا الاشتباه ملحق بالبدعي الإضافية. فيجب عليه الترك فيجب عليه الترك حتى يتبين له الأمر كيف يتبين له الأمر كيف يتبين له الأمر أو متى يتبين له الأمر كيف سيجيب عليه المصنف الآن لكن متى يتبين له الأمر إذا انتهى به طلب العلم إلى معرفة كونه سنة يرتفع عنه الاشتباع يجب عليه الاتباع أو انتهى به العلم إلى كون ذلك الأمر بدعة فيجب عليه الانتهاء طيب كيف يتبين إذن؟ اقرأ جواب المصنف لهذا النوع أمثلة أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما فقد ثبت في الوصول أن فرضه التوقف فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه هذه الطريقة يستطيع أن يصل بها المجتهد عالم بالأدلة يصل بها إلى رفع الاشتباه فهنا ذكر لو أن الأدلة عارض عند المجتهد على أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين له الجمع بين الدليلين أو الترجيح فهنا أشبه لو أن عنده نصان متعارضان أحدهما في الحقيقة منسوخ وأحدهما ناسخ لكن لم يعلم الناسخ من المنسوخ ماذا يصنع ولم يمكنه الجمع بينهما ولم يعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ ماذا يصنع يجب عليه أن يتوقف حتى يبلغه علم صحيح لأن هذا ناسخ وهذا منسوخ وحينئذ يدع العمل بالمنسوخ ويعمل بالناسخ فكذلك هنا طيب لو أنه عمل بأحدهما بدون مرجح ما حكم هذا العمل وقع في المشتبه ووقع في الممنوع وقع في الممنوع لأنه من حيث الاجتهاد لا يجوز له أن يعمل بغير مرجح لا يجوز له أن يعمل بغير مرجح ووقع في الاجتباه لأنه ليس عنده علم صحيح يستدل به على رفع ها على رفع الاشتباه ليس عنده علم صحيح فيكون غلط مرتين يكون المشتهد في مثل هذه الحالة غلط مرتين أولا أنه رجح بغير مرجح والأمر الثاني أن الاشتباه ما زال طائما عنده لأن الاشتباه لا يرفعه إلا علم صحيح ومن هنا كما تعلمون ذكر أهل العلم أن المجتهد يكون معذورا إذا لم يبلغ إذا لم يبلغه النص وخالفه أو لم يعمل به إذا لم يبلغه النص فلم يعمل به فإنه يكون معذورا فإنه يكون معذورا لأن الحجة في وجوب العمل بالنص إنما تكون بعد بلوغه أو قبل بلوغه إنما تكون بعد بعد بلوغه ولذلك عد العلماء الذين تكلموا عن سبب الاختلاف عدوا من الأسباب السبب الأول وهو عدم بلوغ الحديث للعالم فهنا إذا لم يبلغه الحديث ماذا يصنع إذا لم يبلغه الحديث في مسألة معينة وذهب في ذلك إلى اجتهاد بناه فوقع في مخالفة لنص لم يبلغه هل يأثم بذلك أم لا؟ لا يأثم وهو مبني على هذه القاعدة المذكورة لأن المجتهد حينئذ والعالم والناظر لا يخلو حاله من أمرين إما أن يعمل بغير موجب نص وهو حين وهذا غلط منه وإما أنه لم يعمل بالحديث لأنه لم يبلغه فهو معدول وهذا وقع بين كثير من المجتهدين إن أبا بكر رضي الله عنه جاءته الجدة تسأله عن حقها في الإرث فقال رضي الله عنه لا أجد, لا أجد لك في كتاب الله من شيء فلما أدبرت شهد المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس، فلو أن المجتهد لم يبلغ هذا الحديث، فإنه معذور فيما ترك، معذور في تركه للحديث، حتى يبلغه حتى يبلغه، لأنه إذا عمل مثلاً في مسألة الجدة فأعطاه السدس بغير دليل هل يعتبر هذا الإستihad منه شرعي؟ لو فعل ذلك بغير دليل لم يكن الاجتهاد منه اجتهادا شرعيا حتى وإن وافق الحق لأنه قد وافقه من غير وجهه فلا بد من دليل هذا ضبط للإشتihad وضبط للشريعة لأن الإنسان إذا عمل بغير مرجع وبغير دليل وعصاب في مرة ماذا يصنع في بقية المرات يخطئ كثيرا ويقع في زلات عجيبة الشرط في الاجتهاد والشرط على الناظر والشرط على طالب العلم أنه لا يعمل إلا بمقتضى الدليل الشرعي سواء عالمه بنفسه أو سأل عنه من هو أعلم منه. فإن عمل في مسألة بغير مرجع وبغير دليل فهذا غلط شديد منه وإذا استمر على ذلك لم يكن له من اتباع السنة نصيب ووقع في المتشابهات فالترجيح بغير مرجع شرعي هذا يترتب عليه ضياع العلم ويترتب عليه القول على الله بغير علم وهو كما تعلمون من الكبائر الذي ورد النهي عنها بل قرن الله بالشرك فالعذر الأول المذكور عند المجتهدين يتناسب مع طبيعة هذه الشريعة ومع طبيعة المجتهدين فإنه إذا لم تبلغه يبلغه الدليل فلا يسعه أن يعمل إلا بدليل ولا يلزمه أن يعمل في ذلك المسألة إلا بدليل. فإذا لم يبلغه فهو معذور. ولو عمل بغير دليل من عند نفسه لا كان آثما. ولو خالف الدليل غير عالم به لم يكن لم يكن آثما. وهذا من أكبر أسباب الاختلاف التي وقعت بين الفقهاء. إِنَّمَا والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة مع بعينها، فقال بعض العلماء يكون العمل بدعا. وقال بعضهم ليس ببدعه ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمي بأعلمية, أو بأعلمية أو غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجه كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح فالمثلان في المعنى واحد هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقلد الذي يحتاج أن يأخذ العلم عن غيره في تلك المسألة فهو في تلك المسألة مقلد وهو في تلك المسألة مقلد يحتاج أن يعرف العلم عن طريق عن طريق من ينقل عنه ذلك العلم من أهل العلم فكيف المخرج بالنسبة له إذا وقع له الشبه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع إذا وقع له الاشتباه في مسألة معينة؟ أي نعم. لكن المصنف هنا قال هنا التوقف بعد أن يبذل جهده. ماذا يبذل أولا؟ ماذا يعمل؟ يبحث عن صاحب سنة، يسأله، ويتبين العلم. حتى يرتفع عنه الاشتباه طيب إذا وجد من يفتيه بكذا وآخر يفتيه بكذا بأي شيء نرجع؟ ينظر أيهما أعلم ينظر أيهما أعلم بالسنة طيب إذا قيل كيف يتمكن هو من ذلك كيف يتمكن المقلد من ذلك م. م. بما يغلب على ظنه أن أحدهما أعلم بالسنة بشيوع خبر العالم محسنت بشيوع خبره ماذا يشيوع من خبره أنه عارف بالسنة متبع الله للسنة يفتي بذلك يروي الآثار ينقل العلم عن أهله يعني يشيع مثل ذلك في شأنه فإذا وجد ذلك اعتبره مرجحا اعتبره مرجحا وهذا ممكن هذا ممكن لأن العلم بالسنة السنة كرامة لأهلها فالعلم بالسنة، فالعمل بالسنة والعلم بها وإظهارها شرف لأهلها فيعرفون بذلك يعرفون بذلك وهذا معلوم من التاريخ كما عرف أهل السنة في القرن الأول والثاني والثالث والرابع عُرِفوا واشتهر أمرهم أم لا؟ وعرف من لا علم له بالسنة ومن ليس من أهلها وعرف من يعارضها ومن يترك الفتوى بها عرف ذلك أيضاً واشتهر في القرون السابقة فكذلك في مثل هذه القرون، فكذلك في مثل هذه العصور فبالنسبة للعامي يعتبر هذا من الأمور من الأمور الظاهرة له، فيكون اختياره مرجحا يكون الاختيار الذي يقوم به مرجحا إذا كان اختياره اختيارا صحيحا إذا كان اختياره اختياراً صحيحاً وهذا البحث مبني على أنه مكلف ببدل جهد ولذلك المصنف الشاطبي جعله في حكم شعلوه في حكم المشتهد فإذا قيل لك كيف يجعل العام في حكم المشتهد كيف يصير في حكم المشتهد لا تمير إليه النفس بدون مرجح ما يصلح هذا أحسن تبارك الله فيك. يقول المجتهد يبذل جهدا في الترجيح بين الأقوال والعامي يبذل جهدا في التعرف على من على أهل السنة هذا جهد منه أم لا وينبني على هذا بحث مهم وليس هذا موضعه وسيورده المصنف فيما بعد وهو أن العام إذا ترك أهل السنة المشهورين واتبع أهل البدع وأهل السنة متوافرون في عصره معروفون بالعمل بالسنة والدعوة إليها والنقل عن أهلها والعلم بها إذا تركهم وهم ظاهرون معروفون لأنه يعتبر منه اجتهاد في متابعة البدعة وترك السنة ويؤاخذ على هذا الاجتهاد، يؤاخذ على هذا الجهد الذي يبذله في ترك علماء السنة المشهورين الذين علم خبرهم وعرف شأنهم، ثم ينزوي ذلك العامي إلى قوم لا يعرفون السنة ويترك سؤال أهل السنة المشهورين، فإنه بذلك يكون جهد يكون هذا جهد منه. في اختيار البدعة في... فيأثموا ويآخذوا على ذلك وسيورد المصنف هذه المسألة في موضع آخر فيما بعد والمقصود هنا أن المقلد هنا مكلف لا كما يظن كثير من الناس يقول المقلد هذا ما يفهم والعامي هذا ما يفهم فهو معذور مطلقا هذا من الأسباب التي ضيعت العلم بالسنة والتي فتحت الباب للعذر للإعذار للمقلدة والعوام حتى أنسوا بما هم فيه وترى كل بحث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترى كل بحث عنها سواء من الأدلة من حيث طلبوا سماعها ومعرفتها ومن حيث تركهم للعلماء المشهورين بالسنة بل ومجافاتهم لهم فإذا قيل له ما الذي أوقعك في البدع وترك فهم الإسلام فهمهم صحيحا ووقعت في المخالفات البدعية اعتذر ربي مقلد وأنه لا يفهم ومع ذلك فهو يختار اتباع أئمة البدع فهذه المسألة التي شيرة المصنف لها أثر عملي في واقع الناس لأن المقلد والعامي وإن كنا عذرناه في أنه لا يستطيع أن يعرف الدليل بنفسه لكنه لا يعذر إذا كان أهل السنة ظاهرون مظهرون للحق قد أشاعوا السنن وأعلمها الناس وأظهروا عقدة السنة فإنه لا يعذر إذا تركهم وانصرف عنهم ويعتبر انصرافه عنهم نوع اجتهاد منه يآخذ عليه ويعاقب عليه طيب اقرأ الثالث والثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضى فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث وفيه كان إذا توضى يقتتلون على وضوئه وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك فدلك بها وجهه وجلده هذا ثابت في صحيح البخاري صحيح مسلم وذكر تبرك الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء أو كما ذكر هنا وكما هو بصلح الحديبية في الصحيح أيضا من تخم نقامة إلا استبقوها فدلك, به ما فدلك بها أحدهم وجهه والتبرك أيضا بريقي على الصلاة والسلام والتبرك بعرقه كل ذلك ثبت في بالأحاديث الصحيحة أي نعم نقرأ بارك النهير وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما حتى أنه مس بإصبعه, بإصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته إلى أسياء لهذا كثيراً هذا ورد عن ابن الزبير عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه شرب دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام وهي نعم فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى فيها نحو مما نحو مما كان في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه هذه المسألة لماذا أوردها مصنفنا وقد سبق أنه تكلم عليها في التبرك بالآثار وسبق معكم أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام مشروع على ما ذكروا علماء السنة وعلى ما ورزت في الأحاديث الصحيحة قد سبق الكلام بذلك تفصيلا فثبت تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوئه في الأحاديث الصحيحة وبريقه وبعرقه على الصلاة والسلام وبشعره كما ثبت يوم النحر في تبرك الصحابة رضي الله عليهم بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت معلوم متواتر وسبق معكم أيضاً بيان أن ما بقي من آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه يتبرك به بشرط أن نقطع لأن ذلك من آثاره وثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أما التبرك بآثار الصالحين فسبق معكم النهي عن ذلك النهي عن ذلك النهي عن ذلك لأنه ذريعة إلى الشرك، وأيضًا الدليل عليه من اجتماع الصحابة كما سيذكره المصنف الآن بأنه لا يجوز التبرك بأثار الصالحين، وعلى ذلك انعقد اجتماع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدل على أن التبرك بالآثار إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجه الخصوصية هي العدلة التي سأذكرها المصنف الآن في هذا الموضوع وقد سبق أيضاً ذكرها من قبل أن الصحابة أجمعوا على أنه لا يتبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا في مماته وسند الإجماع أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تبرك بأحد من الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكن بقي السؤال لماذا أورد المصنف هذه المسألة هنا في هذا الموضوع أين نعم تفضل أين نعم تفضل يعني تقصد أو كما ذكرت أن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام مشروع فأضاف إليه بعض الناس التبرك بسواه ومن هنا دخل عليهم إيش الاشتباه دخل عليهم الاشتباه الأول مقطوع به أو لا هو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أين قطعنا بجواز التبرك به عليه الصلاة والسلام مشروعية التبرك به من الأحاديث المتواترة الصحيح وأما ما سواه وليس هناك دليل على مشروعية التبرك به فالمكلف إذا وقع إذا وقع عليه الجهل ووقع عليه الاشتباه فيكون التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له مقطوع به وبغيره مشتبه بالنسبة له عند غيره ليس بمشتبه عند غيره من من معه علم صحيح غير مشروع تبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام لكن عند بعض المكلفين قد يشتبه عليه الأمر ويظن أنه يجوز التبرك بالصالحين هذا الاشتباه الذي يدخل عليه يجعل المسألة عنده بخصوصه هو ليس عند غيره. غيره يقطع بأنه إذا وصلوا علم صحيح بأنه لا يجوز التبرك بالصالحين لكن عنده هو يقع عنده اشتباه فهو متردد بين جواء مشروعية التبرك بهم وعدم مشروعية التبرك بهم فماذا يصنع يترك هذا الاشتباه ويمتنع عن التبرك بهم حتى لا يقع في البدعة ولذلك المصنف أورد هذه المسألة في هذا الموضع لهذا السبب إيه نعم اقرب الله جبران. إذا لم يترك النبي صلى الله عليه وآله الذي قبله إلا أنه عارضنا. إلا ذلك. أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه. ما هو المعارض هنا عارض ماذا؟ عارض الذي يقول بجواز التبرك بالصالحين يعارضه هذا الأصل المقطوع به يعارضه. هذا الأصل المقطوع به يعني كأنه يعارضه أمران الأمر الأول أنه ليس عنده دليل والتبرك عبادة ليس بعبادة التبرك تبرك عبادة لأنه اتباع لما تتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بذلك تتبع النص الشرعي ومثل هذه العبادات لا تثبت إلا بدليل شرعي فثبتت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولم تثبت في حق غيره هذا يعارض القائلين بمشروعية التبرك بالصالحين يعارضهم أصل آخر اقرأ هذا الأصل إلا مم. أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام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 ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها دارك و... الله الآن عرفت ما هو الدليل الدليل على أن الصحابة أجمعوا على ترك التبرك بالصالحين من يلخص هذا الدليل هذا من أقوى الأدلة نعم أي نعم أحسنت الدليل هذا مبني على مقدمتين المقدمة الأولى أنه لا أفضل من الصحابة وهذا لا يشك في ذلك صاحب سنة لا أفضل من الصحابة هذا المقدمة الأولى وهذه المقدمة عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة ومناقب الصحابة في السنن لا تقصى المقدمة الثانية أنه لم يثبت أن أحدا تبرك أن صحابيا تبرك بصحابي آخر أو أن أحدا من التابعين تبرك بأحد من الصحابة أو أن في عهد الصحابة كان يتبرك الناس بعضهم ببعض مع وجود الأفضلية وجود الأفضلية للخلفاء الراشدين كما ذكر المصنف والأفضلية للعشر المبشرين بشرين بالجنة ولأصحاب بدر ولأصحاب بيعة الرضوان فإذا سئلت ما هو الدليل على عدم مشروعية التبرك والصالحين فهو هذا تقول إنعقاد الإجماع على ترك التبرك بهم فإذا قيلك ما سند الإجماع أو كيف تثبت الإجماع فأثبته كما أثبته المصنف هنا بالتتبع والاستقراء من في عهد الصحابة رضوان الله عليهم من أولهم إلى آخرهم فلم يثبت ذلك عنهم فهذا دليل على أنهم أجمعوا على ترك التبرك بالصالحين وعلى هذا الأصل فإن من قاس الصالحين على غير الصالحين عفواً من قاصد التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن القياس غير صحيح. إذا قيل لك كيف تثبت صحة القياس؟ فكيف تثبت فساد القياس؟ لو جاءك إنسان فقال نقيس التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة، فإذا قلت إن هذا القياس فاسد، كيف تثبت فساد هذا القياس؟ فاضل. يعني تريد أن تقول أن القياس معارض للإجماع؟ طيب أحسنت. إذا قال لك قائل أين الإجماع؟ تذكر ما سبق ذكره. هم هنا. الدليل الثاني أن مشروعيات التبرك خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة خصوصية ومن أمثلة الخصوصية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في غيري في في غير هذا زواجه بأكثر من أربعة هذه من الخصوصيات عليه الصلاة والسلام وصحت زواجه من وهبت نفسها له وغير ذلك من الخصوصيات وهي كثيرة فهالصحابة في مثل ذلك تركوا أو فعلوا يعني هل تزوج منهم أحد بأكثر من أربعة لم يصنع أحد من ذلك لأن تلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم تركهم أن يعملوا مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل يدل على ماذا يدل على أنها خاصة به وإلا الأصل عندهم أنهم يقتدون بالنبي عليه الله والسلام. وسلم كونها معلوم فتثبت الخصوصية إما بالنص كما قال الله عز وجل امرأة مؤمنة عفنا وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا نص على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين في دليل ثاني على الخصوصية في خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أن الصحابة لم يقتدوا بها فدلَّ على ذلك أنَّ خاصَةً بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بالمشروعيّة التبرّك، فإنَّه لم يتبّرك بغيره، فدلَّ ذلك على أنَّ مشروعيّة التبرّك خاصَةً به عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الثاني على الفرق في إثبات الفرق بالقياس في قياس من قاس مشروعيّة التبرّك بالصالحين على مشروعيّة التبرّك بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهيه أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاف وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير لأنه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمس بخلاف غيره من الأمة فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء به هذه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال تو... على حال توازيه في مرتبته ولا يقاربه فصار هذا النوع مختص به باختصاصه في نكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك إبرك الله فيك هذا هنا يثبت الخصوصية ومنه أيضا تستطيع أن تستخرج أن قياس الصالحين على النبي على الصلاة والسلام قياس مع الفارق أنه قياس مع الفارق إذا أقول لك ما الفارق قل الفارق واضح بين بشر ليسوا بأنبياء ولا معصومين وبين من هو نبي معصوم والقياس مع وجود الفارق يدل على بطلانه يدل على بطلانه هنا فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة هنا وهذا وجه الدليل على إثباتي أن التبرك بالصالح من البدعة هنا هنا الثاني أن لا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرايا خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد هذا أطال الكلام فيه فيما سبق وأعاده هنا لأهميته يعني كأنه يريد أن يقول هنا أن من لم يفهم عدم الاختصاص أمن ظن عفوا من ظن عدم الاختصاص فلينتبه لمعنى آخر حتى يرتفع عنه الاشتباه يعني من ظن أن التبرك كما هو مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في غيره وأنه ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام كأن الشياطبي يقول هنا ينبغي أن ينتبه إلى أصل آخر وهو, أن وهو النهي عن تتبع آثار الصالحين فلو دخل من هذا المدخل أيضا وهو معلوم فإنه يرتفع عنه الاشتباه بمعنى أن تتبع آثارهم أو التبرك بهم هو ذريعة إلى الشرك كما ذكر الشاطبي في هذا الموضع وكما ذكره من قبل وذكر ذلك أئمة التوحيد وعلماء السنة ذلك ولهذا ورد النهي عن التبرك بهم ولذلك ورد نهي أهل العلم عن التبرك بهم حملاً على الأدلة التي سبق ذكرها لأن العوام إذا تبركوا بهم اعتقدوا فيهم وإذا اعتقدوا فيهم دخلوا دخل عليهم التعلق بهم والتعلق بغير الله أو, أو دعاءه يؤدي بهم إلى الشر كما وقع في قوم نوح ينبغي للمكلف أن, يرتفع أن يكون هذا الأصل موجبا لرفع الاشتباه عنده ومؤكدا على أنه لا يجوز التبرك بهم لأن ذلك مظنة للتعلق بهم واعتقاد الضر والنفع فيهم إينا. أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة بارك الله فيك. وإذا قال إنسان من أين تأتي بمثل هذا ممكن أن يتتبع آثاره ويتبرك به دون أن يحصل شيء من ذلك فنقول الفصل بيننا وبينكم الواقع المحسوس فما هو الواقع المحسوس؟ الواقع المحسوس أن قوما من العوام عظموا أناسا بزعمهم أن فيهم بركة سواء كانوا صالحين أو غير صالحين ثم ماذا حدث بعد ذلك ما الذي حدث كما هو واقع في الناس ما الذي حدث ظلوا يتبركون بهم ويتمسحون بهم حتى صربوا لهم العبادة من دون الله والمشاهد التي يحج إليها أكبر شاهد على ذلك صار عندها طواف ونذر وذبح لغير الله ودعاء لغير الله وغير المشاهد أيضاً أمور كثيرة مما يقع عند الطرقيين والقرافيين وغيرهم فإن ذلك أصبح سندا لصرف العبادة لغير الله بدأت أولاً بأي شيء بالتبرك وبتعظيمهم ثم انتهت بصرف العبادة لهم وأصل ذلك كله كما نبه عليه علامات التوحيد أصله في قوم نوح بدأوا بالتبرك والتعظيم وانتهى بهم الأمر إلى الشرك فمن أنكر ذلك فإنه فإن إنكاره مكابرة لا تقبل إذ الواقع المحسوس شاهد إلى أن بداية التبرك الممنوع هذا التبرك الذي سبقت الأدلة على أنه مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن نقله للصالحين هو بداية الطريق لصرف العبادة لغير الله عياذا بالله من ذلك وسيسند الشاط هذا كله ويؤكد أيضاً على رفع الاشتباع عند المكلف بفعل الصحابة أيضاً في وقائع مشهورة يقرأ بارك الله فيك وهذا التبرك هو أصل العبادة ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم هي نعم تعظم الشجرة وينتهي بي من أمر إلى عبادتها أولاً التماس البركة التي عندها ثم بعد ذلك تعظيمها ثم بعد ذلك صرف العبادة لها خذ مثال آخر غير الشجرة الصالحين من قوم نوح ومن غيرهم في هذه العصور أو في اللتيق أو في من كان قبلنا يبدأ الأمر بهم بالتبرك ثم التعظيم ثم صرف العبادة في ولذلك منع عمر من ذلك وقطع الشجرة حتى لا يؤدي ذلك إلى صرف العبادة لغير الله كأن المصنف يقول لك وكذلك المنع من التبرك بالصالحين حتى لا يكون ذلك مخالفة للسنة ومؤديا إلى صرف العبادة في الله نعم ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلال أن أصحابه بلغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى الدعو فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باط لا يعلمه إلا الله فربما الدعية الولاية لمن ليس بولي أو الدعاه هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو من باب أو الخواص أو غير ذلك والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد إلى غير ذلك من المفاسد فترك العمل بما تقدم وإن كان له أصل لما يلزم عليه من الفساد في الدين، وقد يظهر صحيح. بأول وهلة إن, أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الوصول للعيال. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هنا انتهى الشاطبي من الوجه الثاني ليبين أن العلماء إنما نهوا عن التبرك بالصالحين لأن ذلك يؤدي إلى التعظيم. وإلى صرف العبادة غير الله فإذا رجعت إلى دليل الإجماع وخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرك علمت أيضاً أن هذه العلة التي استنبطها العلماء موجودة في الأدلة الشرعية السابقة فالعلة استنبطها العلماء من الأدلة فإنما كان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصا به إنما كان التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصاً به في حياته لكي لا يؤدي ذلك أي التبرك بغيره الصالحين إلى صرف العبادة في له فإذا قيل أليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقع هذه العلة ممكن أن يقع هذا الأمر المنهي عنه فما الجواب هم؟ نعم أي نعم النبي عليه الصلاة والسلام التبرك الذي كان يتبرك به الصحابة كان ثبت بالأدلة الصحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن الغلو ويمنعهم منه لكن الذي حدث بعده أن النبي حذر من الغلو في الصالحين وكذلك في الأنبياء لكي لا تقع آثاره السيئة التي منها كما تعلمون ما سماه العلماء بشرك الغالية وهم عباد القبور لأنهم غالوا في الصالحين حتى عبدوهم هذا الوجه الذي ذكره الشاطبي هنا حتى يكون ذلك سد لدرية الفساد وذكر الحلاج الحلاج من أمة الصوفية صرف الناس لول العبادة من دون الله وأمثلة على هذا كثيرة وأول ذلك التبرك به زعما بأن التبرك بالصالحين مشروع هل السحر هنا الذي ذكره المصنف هل السحر من خوارق العادات أو ليس من خوارق العادات؟ أمم، صلّى. ليس من خوارق العادات. يعني يمكن اكتسابه؟ يمكن اكتسابه بالتعلم قال الله عز وجل وما, يتع... وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر طيب الكرامة ما هي الكرامة أمر خارق خارق للعادة يجريه الله على يد من على رجل صالح ليس مقرولاً بدعوة التحدي، ليس مقرولاً بدعوة النبوة، ليس مقرولاً بدعوة النبوة ولا بدعوة التحدي. ومما ذكره العلماء في هذه المسألة أن هذه الكرامة تجرى على يديه للحاجة لحاجته، مثل مثل بعض الصحابة ينقطع عنه الطعام والشراب فيكرمه الله عز وجل بطعم وشراب في وقت لا يوجد فيه ذلك الشراب أو لا يوجد ذلك الطعام، كما كان بن العدي. لما أسروا أهل الشرك فأرادوا قتله وكما وقع لغيره فإنه قد يجد طعاما ليس ذلك الطعام مثل نوع من الفاكهة لا يوجد في مثل تلك الأيام مثلا أو كما ثبت لكثير من الصحابة من الكرامات فهي تقع للحاجة ولا يدعيها أصحابها ولا يتفخر بها يتفخرون بها على الناس ولا يعرضون على وجه التحدي كما يصنع دعياء الكرامات التي ليست بكرمات. فهذا من ضابط الكرامة التي ذكر أهل السنة نعم. وقد يظهر بأول وهلتنا أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن, فإن لأمته ينموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى وهو يطباقهم على الترك إذ لو كان اعتقادهم التشريع لا عمل بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء علة الموجبة للامتناع بارك الله بي قول المصنف هنا أن كل مزية يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لأمته يقصد بذلك أن هناك مزايا وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب فكذلك أمته إذا, كان أمته إذا كانت على سنته إذا كان قوم من أهل السنة يتبعون السنة وينصرونها وجاهدون في سبيل الله عز وجل فإن الله ينصرهم بالرعب فهذا قصده بالمزايا هذا قصده بالمزايا المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من المزايا المشتركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وكذلك سمى الله عز وجل أمته شاهدة على البشرية جعل الله عز وجل أمته وسطا لتكون شهداء على الناس فسماهوا شهداء هذه مزية هي مزية للنبي صلى الله عليه وسلم ومزية لأمته هذا قصد الشاطبي هنا رحمه الله أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لأمته ثم قيد ذلك فقال ما لم يدل دليل على الاختصاص ما لم يدل دليل على الاختصاص وهذا جواب على من أراد أن ينقل المشروعية بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المشروعية الصالحين فنقول التبرك على من أراد أن ينقل المشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام إنا مشروعات التبرك الصالحين، فنقول نعم التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام مشروعه مزية له، لكن لا يأتي إنسان فيقول ما كان مزية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مزية للأمة، فنقول إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي بذلك، وقد دل الدليل على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرك به، هنا. أما قوله هنا. قد أطبق الصحابة على الترك هذا أراد أن يؤكده أكده بأمرين الأمر الأول الاستقراء المنقول عنهم وقد سبق والاستقراء هو تتبع الحوادث التي في عهد, النبي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت في عهد الأئمة الراشدين على تطاول العهد ومن بعدهم على أن أحدا من الصحابة كان يتبرك بهم هذا دليل الدليل الثاني يقول لو أنه كان يجوز عندهم التبرك بالصالحين لفعلوه ولو مرة الواحدة لفعلوه ولو مرة الواحدة ليثبتوا أصل المشروعية لأنه حينئذ يكونوا من الدين ولا بد أن يثبت الدين ولو بعمله فعليهم إذن أن يعملوا به وهذا قصده هنا إذ لو كان اعتقادهم التشريع أي لو كان اعتقادهم أن هذا أمرا مشروعا لعمل به بعضهم ولو في بعض الأحوال لعمل به بعضهم ولو في بعض الأحوال تفضل اكمل بارك الله فيه وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون هذا قالوا نلتمس الطهور والبركة بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤدي جاره.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 أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة فدخلت تحت حكم المتشابه والله أعلم مبارك الله فيك ولذلك المصنف هنا أوردها هذا الموضع كتطبيق على ما يرد على المكلف من الاشتباه في ظنه أن التبرك بالصالحين ملحق بالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بين الشاطبي رحمه الله طريقة أهل العلم في رفع هذا الاشتباه ونختم هذا الموضوع قبل الكلام على هذا الحديث بأنه بين ذلك بطرق كثيرة منها أولاً إثبات الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في التبرك به ومنها الاستدلال بإجماع الصحابة على ترك التبرك بالصالحين وهذه أدلة قوية ساقها المصنف وأطال الكلام فيها وتبعه وهو في ذلك متبع لعلماء السن المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعلى ذلك أيضا أئمة السنة كما ذكر علماء التوحيد في كتب التوحيد في بيان ذلك وهذه الأدلة التي ذكرها على سبيل الاستقراء هنا والتتبع وكذلك ما ذكر من سد الذريعة إلى الشرك كلها استعملها العلماء وبيّنوا بها أنه لا يجوز قياس التبرك بالصالح مشروعيته التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن من ظن أن هذا القياس صحيح فقد وهم وغلط في ذلك ثم أكد ذلك ببيان الفارق بين قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام واستدل على بيان هذا الفارق بما سبق ذكره في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم وأنه وردت النصوص في إثبات التبرك به وأما غيره فلا وردت النصوص بذلك وأيضا فهو ليس بمعصوم كل هذه الأدلة إذا جمعها طالب العلم استطاع بها أن يبطل القول بقياس التبرك الصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ختم به المصنف هذا الموضع بهذا الحديث، فكما سمعتم في سند قال حدثنا رجل من الأنصار ذكر الألباني هنا أن يتردد الأمر بين حالين إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا. إن كان تابعيا فالحديث مرسل. وإن كان صحابيا فلا تضر جهالة الصحابي لأن الصحابة كلهم عدو وهذا ما أشار إليه العلامة الشيخ الألباني وأشار ابن حجر إلى أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن واقد القيسي وهو ضعيف قال ابن حجر عبد الله بن قيس وهو ضعيف أي نعم ولذلك الشاطبي هنا ماذا قال قال فإن صح النقل فإن صح النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه ما هو الذي الأولى تركه أي نعم تبرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأدلة كما هو معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صحابته على ذلك أدوان الله عليهم بل وفي الصحيح أنه أعطى نادى طلحه وأعطاه شيئا من شعره في يوم النحر لما حلق عليه الصلاة والسلام ولو كان الأولى تركه لما أدن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فما ذكره المصنف هنا فقالوا فإن صح هذا النقل محمول ما على فرض صحته وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذا الحديث ثم أشار المصنف إلى معنى آخر وهو أن على المكلف أن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف أنه هو الاتباع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وحسن الاعتقاد فيما جاء به تصديقه والعمل بالشريعته وهذا كله صحيح ثم قال و يجوز التبرك فيما كان من قبيل ولم يثبت من ذلك كله أي من التبرك إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها والمصنب بهذا يعود إلى ما ورد في الحديث الصحيح فإن الذي ورد في الحديث الصحيح منها ما كان على سبيل الرقية ومنها ما كان على سبيل التبرك وإن لم يكن رقية ولذلك قالوا وما يتبعها والصحيح ما سبقت الإشارة إليه من أن من التبرك الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة كما سبق الكلام في ذلك ومن هنا فإن المصنف رحمه الله فيما يتعلق بهذه الأمثلة التي ذكرها إنما أراد بيان كيف يرتفع الاشتباه عن المكلف في مثل هذه المسائل وقد تبين لكم أن الاشتباه يرتفع بالنسبة للمكلف بطلب العلم بالسنة ووضعها في مواضعها وأيضاً من أسباب ترك الاشتباه ترك الأقيسة الفاسدة ترك الأقيسة الفاسدة كما سبق وهو قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا القياس قياس مع الفارق وهو معارض الإجماع الصحابة رضوان الله عليه فالذي يرفع الاشتباه عند المكلف هو تتبع الدليل الشرعي والعمل بالسنة والوقوف عندما حده النبي عليه الصلاة والسلام وطلب العلم من أهل السنة العالمين بها العارفين بها وهذه سبل كثيرة لرفع الاشتباه نكتفي بهذا المقدار ولنتقل بعد هذا الموضوع إلى استكمال كلام المصنف حول البدع الإضافية نستكمل ذلك الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه يقول السائل هنا ماذا لو استحسن المتبرك المتبرك به هذا الفعل من الناس ورقى به ورضي به وهو عالم بعدم جواز ذلك فماذا يكون حكمه ال الإنسان إذا استحسن أن يتبرك به فهذا من المحظورات الذي ذكرها العلوة في التبرك لأنه يحبه أن يتبرك به ويحب وأن يعظم ويحبه هذا ليس له وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن تبرك الناس به وتعظيمهم له زيادة إيمان وزيادة ططاعة وزيادة تعظيم وتوقير له عليه الصلاة والسلام وهذا لا يجوز في حق غيره يقول ما حكم التبرك بالأشياء المادية مثل استر الكعبة بعض الأماكن هذا سبق الكلام فيها الدروس الماضية بأن مواضع العبادة التبرك فيها بطلب الأجر عندها لا بالتبرك بدوات الأشياء هذا فرق دقيق ينبغي يتنبه له طالب العلم التبرك بمواضع العبادة هو التبرك بإقامة الطاعة عندها التي أمرك الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمرك الله أن تطوف بالبيت فتطوف به وأمرك الله أن تستلم الركن تستلم الحجر الأسود فتستلمه والركن اليماني فتستلمه وأمرك أن تصلي عند المقام فتصلي عند المقام هذه أمثلة فهنا البركة التي ترجوها هي ثواب الطاعة عند هذه الأماكن المباركة لكن الناس ماذا يصنعون يذهب ويتبرك بذات الشيء وهذا ليس بمشروع. يتبرك بالمقام ويتمسح بذات الكعبة مثلا في غير ما أدن له فيه أو بمتعلقاتها أو شيء من ذلك ففرق بين الأمرين فتبرك بمواضع العبادة المقصود بها طلب الأجر والبركة عند الله عز وجل والأجر بتطبيق السنة التي أمرك الله بها. أنت تجاوزت ذلك للتبرك بذوات الأشياء نفسها فيما لم يأمرك الله به. فهذا يدخل في المنهى عنه. هذا يدخل في عنه. ومن هنا جاءت السنة بخصوصية معينة. جاءت السنة باستلام الحجر الأسود. لكن هل جاءت السنة باستلام مقام إبراهيم جاءت السنة باستلام الركن اليماني لكن هل جاءت السنة باستلام الأبواب والمداخل ومنها تستطيع أن تعلم أن المقصود هنا بطلب البركة هو العمل بمقتضى النصوص الشرعية ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما عمل وليس المقصود هو تتبع ذوات الأشياء فإن ذوات الأشياء تتبعها ليس مقصودا للشارع ليس مقصودا للشارع ولم يأمر الله به بل سبق كلام أهل العلم بالنهي عن ذلك لكي لا يتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى يقول هنا جاء في ذهني عندما جاء في ذهني أن الصحابة قالوا لعم النبي عليه الصلاة, و... لعم النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا وهل ما فعلوا الصحابة مشروع فنقول نعم هذا كما لو سألك إنسان هل يجوز إنسان أن يذهب لآخر فيقول دعو لي فنقول نعم يجوز له لأن طلبك الدعاء من إنسان تطلب منه ما يقدر عليه وسؤالك منه ما يقدر عليه هذا ليس بممنوع هذا ليس بممنوع ولذلك فعله الصحابة رضو الله عليهم يقول السائل هنا ما هي السنة في صوم شهر الله المحرم الذي في الحديث أفضل الصيام أي بعد رمضان أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم فهو أفضل الصيام بعد رمضان أما السنة في الصيام كسائر الصيام وهو ألا يسرد الصيام والله أعلم وإلا أن يرد في النص مقتضى النص الشرعي أن يصام كاملا إلا أن يكون معنى النص الشرعي أن يصام كاملا هذه تحتاج إلى توقف وتأمل والله أعلم ولعل السائل يسأل, يسأل عنها غيري هنا يقول هنا رجل يصوم آخر يوم من السنة الماضية وأول يوم من السنة المقبلة ويقول هذه سنة حسنة ويدعو الناس إليها هذا نقول له ائتي ببرهان على ما تصنع قل هاتوا برهانك وإن كنتم صادقين إن كنت أن كنت أن تريد أنها سنة حسنة تأمر الناس بها لأنها مشروعة فيجب عليك أن تأتي بدليل من الكتاب والسنة على أن هذا أمر مشروع وهو طبعا لن يجد دليل على ذلك لأن صيام التطوع الذي ورد معلوم منه صيام يوم عرفة منه صيام يوم عشوراء منه صيام ثلاثة أيام كل شهر وليس منه صيام آخر يوم في السنة وبداية أول يوم في السنة التي تليها يقول السائل قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة هل يدخل هذا فيما ذكره المصنف؟ يقصد في أن هذا مزية للنبي عليه الصلاة والسلام مزية لأمته؟ الجواب نعم هذه مزية للنبي عليه الصلاة والسلام جعلت له الأرض مسجدا وطهورة وكذلك هي مزية لأمته لأنها جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا يقول أن السائل رجل يسكن في الرياض ثم ذهب إلى والديه في الباحة ثم حصل له حادث في الباحة وتوفي والسؤال أين تعتد زوجته وخاصة وهي في الرياض في بيت مستاجر ينتهي بنهاية هذا الشهر وأخوها يعود إلى الباحة هذه المسألة وما يماثلها تكلم في أهل العلم وبينوا أن المرأة تعتد في بيت زوجها الذي توفي زوجها وهي فيه فإن كان ليس لها بيت كما ذكر هنا ينتهي الإيجار بعد الشهر وليس لها ولي يقوم بها فإنها تنتقل إلى البيت الذي يعد لها، كما أنها تنتقل مع وليها، ولا حرج عليها في ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.